الاسلام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون استراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما تاهُمْ نَذِيرًا مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا في علمه فلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.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 سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا أَضْرَمَ النَّارَ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ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 ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن, ولكن حق القول بالنيل أملا أن انما من الجن والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا اننا نسيناكم وذوقوا على ابد الخلد بما كنتم تعملون انما ويؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون، أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى وَزِلَانٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا ثَمَأَوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَأُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَلَابًا نَارٍ لَّلَّيْكُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُلِيقَنَ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 وَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَصْطَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم من القرون يمشون في مساكيلهم إن في ذلك لا أفلا يسمعون أو يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به, زرعا فنخرج به زرعا كل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون